مَن <مثال> أَنزَلَهُم أو كصير والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصار وله شيء إن كنتم في ريب مما نزلنا لا اقم من دون الله ان كنتم صادقين الا لم تفعلوا لن تفعلوا قُ الن التي وَقودُ غًا الن صال الحجوتُ